إن الذين آمَنُوا والذين هادوا والنصارى والصافين منا بِاللَّهِ بالله واليوم لا خير وعمل صالحا فلهم أَجْرُهُمْ لَا يَمُوتُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَسْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ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 فَجَعَلْنَاهَا مَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكُمُونَ أن تذبحوا بطرة قالوا أتتخذنا هزؤا قالوا أتت تخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي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 رَكَى يُبَيِّنُ مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ رَبَّ بَقَرَةٌ عِجْزٌ لَنَا مَا هي إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شاء